حاميم تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذر و ا معرضون ا ل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله أرون ي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم ش ر ك ا في السماوات؟ يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إ ن ك ُ م صادقين وَمَن أ َ ض َ ل ُ مِن من يدعون من دون الله ملا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم ع ا د ُ عائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لم جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى؟ قل إن افتريتُه فلا تملكون لي من الله ش ي ئ ا ُ وأعلم بما تفيضون فيه كف به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا م ِ ن َ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَ إِلَّا نَذِيرٌ م ُ ب ِ ي ن ٌ ا ل أرأيت من كان من عاد الله وكفرت م به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ف آ م ن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم ا ل ّ ا ل ي ن وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقوا ن إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفقا قديم ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا ليُذّر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم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 حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ا ثلاث نشهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال َ ا ل ر ب ّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذرتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما ع م ل و ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون و والذي َِّ قال ََ لوالديه ََِِِْ أُفِلَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ و َ ي ِ ل َ ك َ آمِنٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا ا ط ي ر الأولين ه ؤ ل ا ك الذين ح ق عليهم القول في أ م ما قد خ ل ت م ن قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات من ما ع م ل و ا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا أ ذ ه ب ت م طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتُم بها. فاليوم ت ج َ و ن عذابلهم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أ خ ا َ ا ٍ إذ أذرقوه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه وَقَدْ خَلَتِ ن ُ ذ ُ ر ُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا ل ت أ ف ك ن ا عن آلهتنا فأتنا بما ت ع د ن ا إ ي ن ت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما رسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أ و د ي ت ه م قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلته ا ا م ب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا م س ا ك ن ه م كذلك ن ج ز ي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم ت من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون ب آ ي ا ت الله وحق ا بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فَلَوْلاَ نَصَرَهُ م الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أ ل ِ ه َ ة ً بَلْضَلَّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ ن َ ف َ ر ً ا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ق َ ا ل ُ و ا أَصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ و َ ل َّ و ْ إلَى ِ ق َ و ْ م ِ ه ِ م مُذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ وَإلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ أ غ ف ر ل ك ُ م م ِ ن ذ ُ ن ُ و ب ِ ك ُ م و َ ي ج ِ ر ك ُ م م ِ ن عَذَابٍ أ َ ل ي م وَمَن لَا ي ُ ج ِ ب د َ ا ع ي َ ا ل ل َّ ه ف َ ل َ ي س َ ب ِ م ُ ع ْ ج ز فِي ا ل أ ر ض و َ ل َ ي س َ لَهُ م ن دُونِهِ أ و ل ي ا ء أ ُ و ل َ ا ِ ك َ فِي ض َ ل َ ا ل م ُ ب ي ن أ َ و ل َ م يَرَو 分别 الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهم بقادر بقادر على أي يحيي الموتى ب ل ى إنه على كل شيء قدير.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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلا ضفّه هل ي ه ل ك إلا القوم الفاسقون؟